وَمَا جَرَىٰ عَلَيْكُم فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً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 فَخَرَّ عَلَيْهِمْ مُسْتَقْفٌ مِنْ ثَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمْ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُخْزُونَهُمْ وَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَشْهَقُونَ فِيهِمْ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 ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله وَمِنْهُم من حقت عليه الضلالة فسيروا فِي الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين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 بلى وعدا عَلَيْهِ حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين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 وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يقسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون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 يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثنين إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِنْ أَيَّاخَ فَرَهَبُونَ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا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 لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللهِ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كُنتُمْ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 أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مَثَلُ السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم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 وَيعبُدُونَ مِدُون اللهَّهِ مَا لا يَمِكُ لَهُم رِزْقَم مِنَ السَّماواتِ وَالْأَبضِ شَيْئَو وَلَا يَسْتَطون فَلَا تَضْرِبون لللَّهِ الأأَمْتَ ل إِ اللهَّه يَعلممُ وَآنتُم لا تََّمون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 وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّهُهُ لاَ يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صراط ولله غَيْبُ السماوات والأرض وما أمر الساعة إِلَّا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كُلِّ شيء قدير والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا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 وَلَا يُبَينَ أن لَكُمْ يَوْمًا قِيامَةِ مَا كُ تُم فِي تَقْتَلِفُون وَلَ شَ اللهَّهُ لَجَلَكُمْ أَّتَأُاحِدَتَ وَلَك يُضِلُّ مَئَشَ وَلَكِن يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَلَا تُسْأَلُ عَمَّا كُنْتَ تَعْمَلُ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 إهُ لَْسَ لَ سُنقَان علىى الَّينَ آممَنُوا وَعَلى رَبّهِمْ يَيتَوَككَّلُون إَِّ مَا سُلقانُهُ علىى الَّ نَا تَوَّونَهُ وََّذينَهُ بِهِ مُشِكُون وَإذاَا بَددَّنَا آيَتَمّ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 ثَُّ إِ رَبكَ لَِّذ لَهجرَوا مِن بعد مَا فُتِنُواثَُّ جَهَدُ وَصَبَرونثَُّ جَهَدُ وَصَبَرُون إِ رَبكَ مِ بعدِ هَا لَ غَفُور الرَّحيِيم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 وَمَا غَلَنَّهُم وَلَك كَُون أَ حُسَهُمْ يَظلِمُون ثَُّ إِ رَبَّكَ لَِّينَ مِنُ الس أَبِجَهَلَتِ ثُ تَفُ مِن بعدذَِكَ وَصْلَحُ إِ رَبكَ منِن بعدهَا لَ غَقُ الرَّحيِيم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 وََّ أَ حَنَا إلَكَ أَلاتَّبع مِلَّ تَ إبَاهِي مَ حَلخَ وَمَا كانَانَ مِنَ المُشِْكين إ مَا جُلَ السَّبث علىىَّ نَاخْتَلَفُ فِي وَإِنَّ رَبَّكَ لاحفُمُ بَيْنَ يَوْومَ القِيامَةِ فيِي مَا كانَوا فِي